قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركا كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا بشيرا ولذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعته ولا تستقدمون وقال الذين كفرون نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَمْ يَنقَلِبُوا عَن رَّبِّهِمْ وَلَكِن رَّجَعُوا إِلَى بَعْضِهِمْ قَالُوا إِنَّنَا كُنَّا ظَالِمِينَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُونَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَنَا أَنْتُم لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ ان نحن صددنا عن متابعه اياكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استعبفوا للذين استكبروا بل مثل الليل والنهار اذ تامروننا اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا اسر الندامه, وأسر الندامة لما وَجَعَلْنَا لِأَقْوَانِهِمْ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَنَادَةً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب يحضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعه ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بيناتهم قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم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 114. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور 115. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير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 119. وما يستوي البحران هذا عب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 110. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَرَأَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاقِرَ تَتَغَى مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَنَتْكُمْ تَشْكُرُونَ يُنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُنِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ الله رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ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 فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرى به بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إَِّ اللهَّ عَزيزٌ غَفُ إَِّلََا يَتلُونكِتابَابَ اللهَّهِ وَقَام الصَّلَةَ وَآافَقُ مَِّا رزَقُ لهُم صِغُ وَعَالِيهَ وَأَن فَقُ مَِّا غزَقُناَاهُم صِرغُ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 ثُمَّ وَفْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ فَمنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الفضل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 119. الذي أحلنا دار المقامة من فضله 110. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 111. والذين كفروا لهم نار جنم لا, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كَذَالِكَ الْجِنْسُ كُلُّكَ كَفُورٌ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ من تَذَكَّرَ وَجَاءَ الْكُفُّ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 فَمَن كَثُرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِفْرَغُمْ مِنْ تَرَدٍّ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمْ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعذ الظالمون بعضهم بعضا الا غررا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان وَل إِ زَلََاءِ أَمْسَكَهُماَا مِنحَدم مِن, من بَعْد إِهُ كانَانَ حَليمَ غَفُور وَأَقسَمُ بالِالناهِ جَهْدَي مَالِهِن إِنَّ جَأَهُم النَّبير لإِن ج نَّبيرَّ يَكُلَّ أَهْدَامِ نِشْدَ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا لفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء وَلَا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إِلَّا سنة الأولين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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ على, ظهرها ما ترك على ظهرها مِنْ ذَرَّةٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ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 لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون